الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجولي ولكم بها النجات يوم أن نلقاه أما بعد معاشر المؤمنين اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أيها الإخوة سأذكر في هذه الخطبة عشر طرق نتخلص بها من الأشياء التي على ظهورنا فكل منا جاء إلى المسجد وظهره محمل ليحملوا أوزارهم على ظهورهم وكل ابن آدم خطاء وقد جعل الله عز وجل الذنوب على الظهور لأن الظهر يتحمل ما لا يتحمله غيره وأحمال الظهر لا ترى وهكذا الذنوب لا نراها ونحملها على ظهورنا وتوشك أن تقسمها فهذه عشر طرق تتخلص بها من الذنوب يسميها العلماء المكفرات العشر وقد قسم الله عز وجل عباده إلى ثلاثة أقسم فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الظالم لنفسه الذي سيئاته أكثر من حسناته والمقتصد من تساوت سيئاته وحسناته والسابق بالخيرات أسأل الله أن يجعني وإياكم منهم من سابقت من حسناته سيئاته فمنهم ظالم لنفسه ظلمها بالشرك ظلمها بالرياء بالتوكل على غير الله ظلمها بالتفريط في الصلاة فمنهم ظالم لنفسه ظلمها بعقوق الوالدين فمنهم ظالم لنفسه ظلمها بقطيعة الرحم فمنهم ظالم لنفسه ظلمها بالرباء والرشوة فمنهم ظالم لنفسه ظلمها بظلم الأرض فمن ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين فمنهم ظالم لنفسه ظلمها بالغيبة بالنميمة بالكذب بالغش وكلنا خطاء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 إلا من تاب ومن تاب فإنه سيتعامل مع كريم لن يغفر له الذنب بل سيبدل سيئاته حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما المكفر الثاني الاستغفار ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم لاحظوا أيها الإخوة أن الذنوب ظلم للنفس وأما الله فغن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال عز وجل ومن يفعل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما المكفر الثالث تكثير الأعمال الصالحة فإذا أذنبت فأحسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهم إذا اشتنبت الكبائر فإذا وقعت في ذنب فلا تعجز أن تقع في طاعات تكفر هذا الذنب أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين المكفر الرابع أن تتحمل المصائب التي يقدره الله عز وجل عليك وكلنا مصاب ولن يصاب أحد بمثل ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم المصائب مكفرات للذنوب فلا يصيب كما في الصحيح لا يصيب المؤمن من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه فإذا وقعت في مصيبة في هم في مرض في فقد حبيب فاحمد الله عز وجل واصبر فإن هذا من حسن البلاء المؤمن ومما يكفر الله به الخطايا والذنوب هذه أربع مكفرات وأنت تتنفس وأما إذا انقطع النفس فلا زال في الله عز وجل وفيما شرعه وفيما شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم بقية المكفر الخامس أن يوفقك الله في أناس يحبونك يقفون على جنازتك ويكبرون عليك أربعا ويشفعون لك عند الله فيشفعهم الله عز وجل فيك فلا يقف على جنازة مؤمن أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه وهذا المكفر يتطلم منك إعداداً من اليوم أن تكثر من الناس الذين يحبونك وأن تقلل من العداوات ما استطعت لقد رأيت في مكة جنائز تتأخر بعد أن يصلي الإمام على الجنائز قطعاً هؤلاء ما حرموا الله إلا بشيء بينه وبين الله نصلي على الجنائز ثم ينصر في الإمام ثم تأتي جنازة فيقعدونها في, في الساحة ويصلي عليها مجموعة من الناس ما حرم هذا دعوة الناس إلا بشيء بينه وبين الله لأن الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة جنازة على المؤمن وملايين يصلون عليه حرم هؤلاء لماذا؟ لماذا صل على هذا ولم يصل على هذا؟ هذا من فضل الله وتوفيقه هذه خمس مكثرات أما إذا وضعت في القبر فهناك مكثر سادس وهو ضغطة القبر فالله رحيم بك وسنلقى ليلة لم نلقها في حياتنا هي أعظم الليالي وأشدها على الأنفس أول ليلة في القبر أول ليلة بلا أهل أول ليلة بلا فراش أول ليلة بلا جوال أول ليلة بلا إضاءة أول ليلة بلا زائر هذه أول ليلة شديدة على النفس هذه الشدة سيذهب الله عز وجل بها شيئا من الذنوب والخطايا فإن بقي شيء فلا زال هناك أبواب من أبواب التكفير وأبواب تحتاج إعداد من الآن منها أن تخلف ورائك إذا دخلت في القبر أن تخلف وراءك ابنا صالحا أو أخا صالحا ربيته أو جارا صادقا وفيا يحبك فيدعو لك فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا لم يكن لك ولد فأكثر من الإخوة أكثر من الصالحين الذين تحبهم وتزورهم ويزورونك يتذكرونك في السجود يتذكرونك في لية القدر دعوة منهم قد تذهب ما تجده من حر الذنوب والمعاصي وأنت في القبر المكفر الثامن أهوال القيامة إذا خرجت فيها, فإن فيها فإنها كما وصف الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم, عظيم الذي يقول عظيم هذا هو الله الله يقول عظيم وهو عظيم هذه الشدة سيكفر الله عز وجل بها من الخطايا إن بقي على المرء ذنوب فالمكفر التاسع هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلم وتسليما وأسهل الله أن يرزقني وإياكم شفاعته شفاعته أيضا تستعد لها من اليوم تستعد لها بحبه باتباع سنته واقتفاع أثره بالدفاع عنه وعن هديه وعن أتباع سنته تتهيّ لها من اليوم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلوا عليه وسلموا تسليمه أحسن ما تنطق به الألسن بعد التسبيح والذكر الصلاة عليه اللهم صلّ على حبيبنا محمد من صلّ عليه حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة شفّعه الله عز وجل فيه لا تدعى كل يوم من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى عليه ثم سأل له الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته يوم القيامة صلوا عليه وسلموا تسليما المكثر العاشر والأخير بل الأول والآخر والظاهر والباطن هو رحمة أرحم الراحمين إن بقي عليك شيء فلا أمل لك في أحد إلا الله والله عز وجل رحيم بعباده بسم الله الرحمن الرحيم لكن رحمته, لكن رحمته عز وجل قريبة من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه العشر في المجلد العاشر من الفتاوى ثم ثم ذكر حديثا تقشعر له الأبدان يقول الله عز وجل في حديث قدسي بعد أن ذكر هذه العشر قال ثم قال الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لن تزرع الحنطة لن تزرع السوء وتجني البرم من زرع خيرا وجد خيرا وأملوا في الله عز وجل فالله عز وجل الرحيم بعباده يحبكم ولم تأتوا إلى المسجد إلا وأنتم تحبونه أسأل الله أن يكتب لكم سعادة الدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حب حمده صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه معاشر المؤمنين أحبابي في الله لقد امتنى الله عز وجل على هذه الأمة بشيء لم يجعله لليهود ولا للنصارى هذه الليالي المباركة السبع البواق من رمضان شرف الله بهذه الأمة وهي غنيمة باردة للصالحين ولمن أراد أن يتقرم من رب العالمين التمسوا فيها ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه عليها فقال تحروها تحروا ليلة القدر التمسوها وابحثوا عنها أيها الأخوة ابحثوا عنها بكثرة الدعاء ابحثوا عنها بكثرة السجود بكثرة القيام بكثرة قراءة القرآن فهي خمسة أيام باقية عن العيد والمحروم من حرم لا تعجز عن قراءة القرآن وعن كثرة الدعاء والذكر وأن تقول اللهم إنك عفوم تحب العفو فاعف عنك كما جاء في السنن من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها اللهم إِنّك عفو تحب العفو فاعف عني وهناك شرط للعفو نحن نبحث عن عفو الله عز وجل وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن نطلبه في ليلة القدر عائشة أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله يا رسول الله ماذا أقول ان وافقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لو عفى الله عنك فهذه سعادة الدنيا والآخرة لن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه إلا بأحسن الوصايا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إذا أردت أن, تعفو أن يعفو الله عز وجل عنك فسأوصيك بوصية أرجوك امتثلها واحتسب الأجر فيها اعفو عن الناس وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه غضب على مصطح لأنه تكلم في عائشة بكلام فغضب عليه وقال والله لا أنفق عليك بعد لي وهو من قرابته فأنزر الله عز وجل ولا يأتلي أولي الفضل يعني لا يحلف أولي الفضل يعني أبا بكر أن يؤتوا والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا يا أبا بكر اعف واصفح حتى لو تكلم مصطح في عرض عائشة وأنا أسألكم بالله الذي جاءك من أخيك أو من جارك هل هو مثل الذي جاء من مصطح إلى عائشة قطعا لا لأنه كان يتهمها بالزنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والذي تهمها بالزنا هذا الله عز وجل يقول لأبي بكر فيه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغذر الله لكم إذا كنت تحب أن يعفو الله عنك فاعفو عن الناس ولا والعافين عن الناس عن الناس ما قال عن المؤمنين ولا قال عن الأقارك والعافين عن الناس حتى عن الكفار ولذا تمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الفتح فقال للذي وضع السلى على ظهره ولذي شج وجهه ولذي كسر البيضة على راسه اذهبوا فأنتم الطلقاء عظيم عظيم النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عن هؤلاء وعن دسائسهم وعن خسائسهم وعن أفعالهم له في يوم الفتح وقال اذهبوا وأنتم الطلقاء بعد أن طردوه من مكة هل أحد طردك من بيتك أو من أرضك أو من بلادك لا ما جاءنا مثل ما جاءه عليه الصلاة والسلام من البلاء ومع ذلك أقول اذهبوا فأنتم الطلقاء اعفوا عن الناس اعفوا عن جارك هذه الدنيا والله يا إخوة أيام وليالي ثم نفارق أيام وليالي الإنسان يصبح وهو معافى ويمسي وهو مريض يصبح مع أهله ويمسي بين المغابر أسأل الله أن يختمني ولكم بخير مما نختم به هذا الشهر أيها الإخوة زكاة الفطر وهي صاع صاع وليست كيلوات صاع هو ملء كفيك أربع مرات ملء كثيك أربع مرات لا تحتاج إلى موازين املى كثيك أربع مرات من الحب من الرز. من الحنطة من الشعير وادفعها لمسكين من السكر ونحو ذلك من الأشياء التي يوصيكم بها في نهاية هذا الشهر مع العفو عن الناس ال الاتباع السنة في الإفطار عن رمضان أن تفطر قبل أن تخرج إلى الصلاة أسأل الله عز وجل أن لا يخدم هذا الشهر إلا وقد غفر لي ولكم وكتب لي ولكم سعادة لا نشقى بعدها أبداً الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذ المن خذل أوليائك الصالحين اللهم إنا نسألك يا, رحم يا رحيم يا ودود فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين من أهل السنة في كل مكان اللهم فرج عنهم في مصر وفي الشام اللهم فرج عنهم في مصر وفي الشام اللهم فرج عنهم في مصر وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم اني اسالك للحاضرين والسامعين رزقا دارا وعملا dara وعيشا قارا اللهم احسن اخلاقنا ووسع ارزاقنا وبارك لنا فيها اللهم أصلح, اللهم اصلح ذرياتنا وزوجاتنا اللهم اصلح ذرياتنا وزوجاتنا اللهم اجعلهم قره عين لنا اللهم اجعلهم قره عين لنا وللمسلمين اللهم صرف عنا وعنهم كل سوء وفحشاء وادفع عنا وعنهم كل ضر وبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله غيرك ولا ربنا سواك نسألك أن تختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فمتعوا بسمعه وبصره وأعينه على أمور دينه ودنياه ومن كان ميتا فنور له في قبره وافسح له فيه وافتح له بابا إلى الجنة وأدخل عليه من ضوئها وريحانها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين